اسماء الله ذ ي ن أنعمت ع ي م غير الحسنى م و ب ع ل ي ه ق الانسان علمه البيان الشمس والقمر ب ح س ا ن والنجم والشجر ي س ج د ا والسماء رفعها ووضع الميزان الا ت ط غ في الميزان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 تكذبان. خلق الإنسان من من ربكما تكذبان ك من الإنسان صلصال ا خلق ل ف خ وخلق ا الجن مارج نار ر من من ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان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 لا تنفذون الا بسلطان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فإذا انشقت ل س موسوعه ا فكانت ء ا ل ا ن ا ب تكذبان ف ي و م ئ ذ ل ا ي س أ ل ا م ي ه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 الجنتين فبأي موسوعه النابلسي ر ه ن ل ل ب ل ه م و ل ا جان ف ب أ ي آ ه كأنهن ا ل موسوعه ا ل ر ن ا ب ا تكذبان ه ل جزاء ا ل إ ح س ا ن إ ل ا ا ل إ ح س ا ن فبأي آ ل ا ك م تكذبان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان م د ه ا م ت ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما عينان ن ض ا خ ت ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان م و ن خ ل و ر م النابلسي ن فبأي آ ا ربكما ا ء ب ك ت ذ فيهن ي خ ر آ ل ا ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن حور س ل ا و م ا ه موسوعه ا ب ل م ا ت ك ذ ب ا ن ل م ي م ث ن إنس ق ب ل ه م و ل ا جان فبأي س ل ا ك م تكذبان ا س م ربك ذي الجلال و ا ل إ ك ر ا م متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك اسم الجلال والإكرام ذي